غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوار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 الدنيا ولا يغرنكم بالله المرور إن الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسه